هذه الليلة لن نتمكن من البحث من البحث عن في الحلقة التالية من بحثنا لأننا في هذه الليلة نجتمع لإحياء ذكر شهادة سيدة نساء العالمين، ولأجل هذا نوقف بحثنا في هذه الليلة لنتحدث بحديث يناسب هذه المناسبة. فإنها مناسبة عظيمة يعجز اللسان عن وصف عظمتها ويحار اللب في الحديث عنها كم من الوقت مضى على رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى ليس لمعتذرا أن يعتذر بأنه نسي عهد النبي صلى الله عليه وآله أو إنه لم يكن يعرف مدى توقير النبي صلى الله عليه وآله لبنته وتعظيمه لها فهذا الباب من أبواب الاعتذار باب مسدود وليس لأحد أن يعتذر بأنه يجهل مكانة فاطمة عليها السلام وليس لأحد أن يعتذر بأنه يجهل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة بالموازين الدنيوية لا أقول بالموازين الأخروية لو أن أحد منهم لا يعرف قيمة الهداية ولا يؤمن بأن هناك جنة ونارا ما صنعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة بحسب موازين الدنيا شيء لا يمكن لهذه الأمة أن ترد الجميل له وهذه عندكم موازين ابناء الدنيا كيف وضعوا رسول الله صلى الله عليه وآله في قمة أعظم عظماء التاريخ هذا التقويم الذي وضعوه لا يعنينا لا يعلمنا حقا نجهله عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نؤمن أنه تقويم أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله حقه ومكانته هؤلاء بحسب ما عندهم من موازين المادة بحسب ما يرون من قيم الدنيا والمنفعة هؤلاء وضعوه صلى الله عليه وآله في قمة البشر فليس لأحد أن يعتذر بأنه لا يتذكر ما صنعه أبوها لهذه الأمة وأنه نسي فضله على الأمة وأنتم تقولون يا معاشر العرب المرء يحفظ في ولده ولم يبق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولد إلا فاطمة فأين حفظكم لعهد النبي صلى الله عليه وآله وإذا أردنا أن نعرف إلى أي حد كانت هذه الفاجعة فلا بد أن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام هم الذين يعلمون والعلم يؤخذ من بيتهم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعرف نفسه فبأي شيء عرف نفسه ذكر صفات جده رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر صفات جده أمير المؤمنين عليه السلام والذي يحير العقول وله مساس بما نتحدث عنه هو أن زين العابدين عليه السلام وصف نفسه بأنه ابن أصبر الصابرين إذا أردتم أن تعرفوا عظمة ما جرى وهول مصاب آل النبي صلى الله عليه وآله فهذا هو مفتاح المعرفة زين العابدين عليه السلام رأى أباه الحسين مصيبة الحسين عليه السلام مصيبة يضيق عنها الصبر حتى إنه روى أن ملائكة السماء تعجبت لصبر الحسين وزين العابدين عليه السلام عالم بما جرى لأبيه وعالم بصبر أبيه. رأى جميع ما رأى ولكنه راض به لأنه كما وصف تركت الخلق طرا في هواك هذا صبر الحسين عليه السلام ونحن لا نستطيع الآن في حديثنا عن فاطمة عليه السلام أن نذكر ما جرى للحسين لنعرف أو لنبين صبره أنتم جميعا بحمد الله تعرفون صبر الحسين عليه السلام ومع ذلك ومع أن زين العابدين عليه السلام يعلم صبر أبيه ما وصف أباه الحسين عليه السلام بأنه أصبر الصابرين وهذا يدل على أن ما رآه أمير المؤمنين عليه السلام من الظلم أشد مما رآه الحسين عليه السلام بجميع تفاصيله هذه هي ظلامة فاطمة عليه السلام لعل متحاذقا أو متحذلقا يقول أصبر الصابرين رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول له إن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعرف منك بما يقول فإن وصفه لأمير المؤمنين عليه السلام بأنه أصبر الصابرين لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقل صبرا من عليا وإنما وجه ذلك من جهة الصناعة العلمية لمن لا يعرف لأن طريقة المتنطعين والمتحذلقين مأخوذة من الخوارج هم الذين علموهم لا حكم إلا لله هل تقول لهم كلامكم باطل؟ لا لكن مقصودكم باطل والتخريج الصناعي لكلام زين العابدين عليه السلام وجهان فإما أن يكون المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وآله مستثنا من هذا العموم كما هو الحال في كل عام يوجد تخصيص له وما أكثر العمومات المخصصة حتى قيل ما من عام إلا وقد خص فالعام يبقى على عمومه إلا في المقدار الذي خرج بالدليل وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا العموم يقيناً وهذا لا يؤثر في دلالة العموم على عمومه فعلي أصبر الصابرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو التخريج الأول والتخريج الثاني أن الصبر يطلق بمعنيين المعنى الأول بيان الملكة وما عند الإنسان من القوى النفسانية والخلق الذي به يتمكن من السيطرة على انفعالاته وعلى ردود فعله فإذا ظلم لا ينتصف لنفسه لم لأنه واجد لملكة يقتدر بها على ضبط نفسه فهذه القوة النفسانية تسمى الصبر كما إن قوة الإقدام تسمى بالشجاعة وقوة البذل تسمى بالكرم فالإنسان الكريم الذي عنده هذه الملكة وإن لم يحل به بيفن، وإن لم يأتي به، وإن لم يأتي إليه أحد، وإن كان مريضا لا يمارس هذه مقتضيات هذه الملكة، فإذا تارة يطلق الصبر ويراد به القوة النفسانية والملكة. وأخرى يطلق الصبر ويراد به السلوك على وفق الملكة أي ضبط النفس خارجا العمل بمقتضى الملكة والعمل أمر خارجي ليس قوة نفسانية فأمير المؤمنين عليه السلام وإن كان أقل قدرة هذا التعبير قد يكون خطأ وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله واجدا لقوة أشد من قوة أمير المؤمنين عليه السلام في ضبط النفس. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمارس هذه القوة لأن الظلم الذي وقع عليه لم يبلغ حد الظلم الذي وقع على أمير المؤمنين عليه السلام فالمقصود أصبر الصابرين أي في السلوك والعمل لا في الملكة والقوة هذا كله بحسب ما ي... تناله عقولنا من أن الصبر ملكة و... وسلوك ولكن الأنبياء والأئمة فوق هذه المراتب الملك تزول بخلاف العصمة فإنها لا تزول والملك يمكن أن يصدر عنها الفعل الذي على خلافها الذي عنده ملكة الكرم قد يبخل أحيانا الشجاع قد يثر أحيانا لم تزل عنه الملكة ملكة الشجاعة ولم تزل عن الأول ملكة الكرم ولكنه قد يفعل بخلاف ما تقتضيه ملكته وأما المعصوم فلا يمكن أن يصدر عنه ما ينافي القوة التي عنده كما إن المعصوم أيضا لا تزول هذه القوة إن سميناها قوة على أي حال نحن نعبر بهذه التعبيرات من أجل التقريب والتوضيح وإلا فمقام المعصومين فوق مقام الملكات والذي يقوي المعنى الثاني أو التخريج الثاني أن زين العابدين عليه السلام إمام معصوم وهو يعلم أن الإمامة لا تكون إلا في من توفرت فيه خصلة الصبر المطلق واليقين المطلق قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا ما هو شرط الإمامة؟ لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فزين العابدين عليه السلام يعلم أن هؤلاء صابرون صبرا مطلقا ومع ذلك وصف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه أصبر الصابرين لم؟ ليبين أن الظلامة التي وقعت عليه هي أشد ظلامة وقد روى البخاري في صحيحه عن علي عليه السلام أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة إذا عرفنا هذا فلنأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام حين وقعت هذه الواقعة وحين جرت هذه الظلامه، فقد روي أنه عليه السلام ذهب إلى قبر فاطمة وبث شكواه عند قبرها إلى من يبث شكواه بث شكواه إلى أبيها، فقال: قل يا رسول الله يا رسول الله عن صفية كصبري إذا كان صبر أصبر الصابرين يقول عند مصاب فاطمة. فأي مصاب وقع عليها فإنا لله وإنا إليه راجعون